خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم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 يتحي او امر من عاده فيصبح فيصبح على ما ازموا في انفسهم ما لنين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهاد ايمانهم انهم معكم هبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يغتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فَزَو فَيأتِ اللَ بق يحبم وَحبونَهُ ذَِّ على المُؤنينَ عزَّة الكافرين فَزَو فَأتِ اللَ بقوم يحبهُم وَحبونهُ أذَِّ على المُؤمنين عِزَّة لَ كاف يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يخافون لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمنوا الَّذِينَ آمَنُوا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 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا الله إن كنت Baina, Allah,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 خير المغضوب عليهم ولا الضال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 لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناثير وعبد الطاغوت أولئك شروا مكانا وأطل عنه يَقُولُونَ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَدَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ مَا بَئْسَ مَا كَانُوا يَئْمَنُونَ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 بِنْيَدَيْهِ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بِنْيَدَيْهِ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ مَكَثِرٌ مِنْهُمْ مَا أُنْذِرَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَيَامًا وَكُفْرًا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أضفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقون لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأبغلناهم جنات النعيم ولو أن اقَامَتْ تَمْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ أَكَلُوا لَا يَأْكُلُونَ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا كانوا الله يا الله